بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق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 ياك شيئا العذون فارتفق بيوم تأتي السماء بدخان نبين يعشن الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عن العذاب إن مؤمن أن وقالوا <تضالف> معلهم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منثقبون ولقد فتن قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وَإِنِّي عَبْدٌ بِرَّ رَبِّي وَرَبُّكُمْ أَن تَرْجُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَعَذِينَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقار ذلك وأورثناه قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني. وقرناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتة للأخرين أهم خير أم قوم تبعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقنا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينفرون إن يوم الفصل ميقات هم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلق الحميم قدوه فاعتلون وائل الجحيم ثم ضب فوق رأسه من عذاب الحميم ذقنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترو إن شجرة الذقطوم طعام الأزين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحني فإنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تم ترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون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 يَذُوقُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ دعناهم بلسانك لعلهم يتذكرون ترتقب انهم مرتقبون